إذ أوفتية إلى الكهف فقالوا ربنا أتنا من دونك رحمة فقالوا ربنا أتنا من دونك رحمة وهاي لنا من أمرنا وشدة فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصل ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا إنهم فتية آمنوا بربهم وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ها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 أَوْ يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إِذًا ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها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 Vaihystahto yhdistää, kun koko on yhtä. Vaihystahto yhdistää, kun koko on yhtä.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 تحتهم الانهار يحلون يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق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 وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهوا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر من كمال وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه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 وسأوبي أيئتي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا ذلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فاقا فيها وهي خاويه على عرشها ويقول ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا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 وحشوناهم فلم نغادر منهم أحد وعرضوا على ربك صفا وعرضوا على ربك صف لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتم هنا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه فترى المجرمين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصلها ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصلها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا.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 فدعوهم فلم fenem, لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار ne, المجرمون النار فظنوا أنهم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 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل بِهِ به الحق واتخذوا آياتي, واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم من مَن ذكر بآيات رَبِّهِ فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أهي يفقهوه وفي آذانهم وقرا إنا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 لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا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 قال أرأيت إذ أتينا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت فإنني نسيت الحوت وما أن إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على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 حتى إذا لقي عُلَمَ فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ الَّقَدْ جَاءَتْ شَيْئًا نكرا قَالَ أَلَمْ أَقُل Käviä, älämäkä kultakin, että lähtöön ei ole. Käviä, älämäkä kultakin, että lähtöön ei ole. Käviä, älämäkä kultakin, että أهل قرية استطعما أهلها فأبوا, فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك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 ارادنا ان يبدل لهما ربهما خيرا منه زكاتا واقرب رحما وانما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنوز له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 حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما اتتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسن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 Fahinuni bikuu, tin egeħal, beine kum, beine kum, rode me. Etunizuba wal-ħadid. Hatte, idässä, beine osuata, faiini kola, unfuhu. Hatte,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 وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن عذركي وكانوا وكانوا لا يستطيعون سماع.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 اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم ذلك جزاؤهم جهنم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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم قل انما انا بشر